وهذا يسأل عن لبس البنطال للمرأة وخروجها به في الصالة أمام أبنائها وإخوانها وأعمامها واخوالها. إن لبست عليه ما يسترها مثلا إلى الركبتين ونحو ذلك من ثوب فضفا فلا بأس أما أن تخرج به أمامهم هذا يبدي العورة خصوصا في النساء يبدي العورة وخصوصا في النساء وخصوصا مع هذه البناطيل الصغيرة الضيقة كما نص السائل الضيقة وبعضها ضيق وفيه لين الذي يسمونه بالستريتش فإن الستريتش هذا يظهر المفاتن ويحجمها أمام وخلف فلا يجوز لها أن تلبسه على هذه الحالة